من الرحمن الله الرحيم ح درسنا لله ب العالمين والصلاة ا ل و ل على ا م س ي د محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم ن ب الأمي ع ل آله ى وصحبه أ ج ع ي ن درسنا كالتتمه للدرس السابق فكله في موضوع واحد لقد تكلمنا في الدرس السابق على نكاح الكافر إ ذ ا أ س ل م ماذا يكون ش ك م زوجته هل يستمر نساحه معها او لا يستمر وكيف يكون الحال اذا اسلمت او لم تسلم واذا فرق بينهما ماذا يجب لها وماذا يجب عليها واما موضوعنا اليوم فهو في حكم زوجات الكافر بعد اسلامه اذا كان عددهن زائدا عن الاربع أ و كان قد تزوج ب أ ك ث ر من أ م ة قبل أ ن يسلم وبعد ذلك أ س ل م أ و تزوج ح ر ة و أ م ة في الكفر ثم أ س ل م على ح ر ة و أ م ة ماذا يكون حكمه في هذه ا ل ح ا ل ة نحن مر معنا بشكل إ ج م ا ل ي أ ن الكافر إ ذ ا أ س ل م على أ ك ث ر من أ ر ب ع ن س و ة فانه لا يجوز له أ ن يمسكهن جميعا و إ ن م ا يمسك أ ر ب ع ا ويفارق سائرهن والان سنتكلم على هذا الموضوع بالتفصيل يقول ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى أ س ل م وتحته أ ك ث ر من أ ر ب ع ن س و ة و أ س ل م ن ا معه ب ا ل ن س ب ة للنساء لهن أ ح و ا ل م ت ع د د ة إ م ا أ ن يسلمن معه و إ م ا أ ن يسلمن بعده أ ث ن ا ء ا ل ع د ة ل أ ن الكافر إ ذ ا أ س ل م قلن زوجته إ م ا أ ن تكون ك ت ا ب ي ة و إ م ا أ ن تكون غير ك ت ا ب ي ة ف إ ذ ا كانت ك ت ا ب ي ة فلا إ ش ك ا ل في النكاح ف إ ن ه يستمر و أ م ا إ ذ ا كانت غير ك ت ا ب ي ة من اللاتي لا يجوز نكاحهن ف إ م ا أ ن يكون قد دخل بها و إ م ا الا يكون قد دخل بها ف إ ذ ا لم يكن قد دخل بها ف ب إ س ل ا م ه إ ذ ا لم تسلم معه تنتصر منه ويفرق بينهما تتنجز ا ل ف ر ق ة بينهما ل أ ن ه لا يجوز له نكاحها وهي لم يدخل بها فلا ع د ة عليها ف إ ن ا ل ف ر ق ة بينهما تتجز ولا ع د ة و أ م ا إ ن كان قد دخل بها فنفرق بينهما يفسخ النكاح بينه وبينها اذا لم تسلم وتدخل في ا ل ع د ة ف إ ذ ا أ س ل م ت أ ث ن ا ء ا ل ع د ة رجعت إ ل ي ه و إ ذ ا لم تسلم وانقضت ا ل ع د ة على ذلك تبين ا ل ف ر ق ة من ل ح ظ ة إ س ل ا م ه كما ذكرنا ذلك بالتفصيل في الدروس ا ل س ا ب ق ة ف إ ذ ا أ س ل م وتحته أ ك ث ر من أ ر ب ع ن س و ة و أ س ل م ن ا معه أ و في ا ل ع د ة إ م ا أ ن ه ن أ س ل م ن ا معه وهذا لا إ ش ك ا ل فيه أ و أ ن ه ن كن غير كتابيات فيجب أ ن ي ف ر ق بينه وبينهن فدخلن ا في ا ل ع د ة إ ل ا أ ن ه ن أ س ل م ن اثناء أ ا ل ع د ة ولكن ا ل آ ن ا ل إ ش ك ا ل في العدد عددهن أ ك ث ر من أ ر ب ع قال في ه ذ ه ا ل ح ا ل ة يجب عليه أ ن يختار أ ر ب ع ا منهن إ ذ ا أ س ل م ن ا معه أ و كنا غير كتابيات إ ل ا أ ن ه ن أ س ل م ن ا في ا ل ع د ة أ و كنا كتابيات ولم يردن ان أ يسلمن ا و أ س ل م هو ف إ ن ه في ه ذ ه الحاله يجب عليه أ ن يختار أ ر ب ع ا منهن ويندفع ما زاد منهن عن ا ل أ ر ب ع لما رواه الترمذي وابن حبان وصححه والحاكم أ ن غيلان ا ل ث ق ف أ اسلب وتحته عشر نسوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أ م س ك أ ر ب ع ا وفارق سائرهن و ا ل أ ر ب ع ا ل ت ي يمسكهن يختارهن اختيارا سواء اختار التي عقد عليها مؤخرا أ و التي عقد عليها أ و ل ا فلا يجب عليه أ ن يختار ا ل أ ر ب ع ا ل أ و ا ئ ل التي عقد عليهن أ و ل ا من يخير بين العشر خلافا لمن قال من الفقراء ب أ ن ه يجب عليه أ ن يختار ا ل أ ر ب ع الاوائل بناء على ص ح ة ا ن ك ح ة الكفار امامنا الشافعي رحمه الله تعالى قال حينما أ ت ل م غيلان السره و أ م ر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يمسك أ ر ب ع ا من نسوته و أ ن يترك الاخريات لم يستفصله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له من التي نكحتها منهن اولا ف أ م س ك ه ا واترك الاخرى أ و أ م س ك ا ل أ ر ب ع ا ل أ و ا ئ ل وفارق أ خ ر ى و إ ن م ا أ م ر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ا مطلقه امسك أ ر ب ع ا وفارق سائرهن فقال إ م ا م ن ا الشافعي رضي الله تعالى عنه إ ن ترك الاستئصال في ح ك ا ي ة الاحوال مع قيام الاحتمال منزل م ن ز ل ة العموم في المقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يستفصله عن حاله وكيف نكحهن هل نكحهن معا أ م نكحهن مرتبا والاحتمال قائم محتمل أن يكون قد نكحهن مرتبا ومن المحتمل نكحهن أن أن يكون قد نكحهن أن يكون قد نكحهن قد قد مرتبا م ع م أ و نكح خمسا وخمسا أ و نكح اثنتين اثنتين م ع م احتمالا كلها ق ا ئ م ة ومع ذلك لم يساله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا لم يستفصله قال ف إ ن ترك الاستفصال في ح ك ا ي ة الاحوال مع قيام الاحتمال منزل م ن ز ل ة العموم في المقال ف إ ن ه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن ذلك ولولا أ ن الحكم يعم الحالين ح ا ل ة الترتيب و ح ا ل ة ا ل م ع ي ة لما أ ط ل ق ذلك الذين قالوا إنه يمسك الأربع الأوائل ويفارق الأخريات التي زدنا عن الأربع بالترتيب قالوا لأن العقدة على الأربع الأوائل、صحيح. لا غبار、عليه. وما زاد لأن على عليه يمسك صحيح إنه عن عن الأربع المفترض أ ن نكاحه النفاسد ل أ ن الرجل لا يجوز له أ ن ينكح أ ك ث ر من أ ر ب ع ف إ ذ ا نكح خ ا م س ة ولو كان في حال الكفر ف إ ن نكاحه ليس بصحيح هذا يرده ما رواه الشافعي والبيهقي عن لوفر بن م ع ا و ي ة قال أ س ل م ت وتحتي خمس ن س و ة ف س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق و ا ح د ة و أ م س ك أ ر ب ع ه قال نوفال فعمدت إ ل ى أ ق د م ه ن عندي عاقر منذ ستين س ن ة ففارقتها فهذا دليل على أ ن ه لو كان ت يشترط أ ن يمسك الاربعه الاوائل لكان يجب عليه ان يفارق ا ل خ ا م س ة التي مكحها مؤخرا ولكنه عمد إ ل ى أ ق د م ه ن وكانت عجوزا عاقره ففارقا فهذا دليل على أ ن ه يجوز له أ ن يمسك آ خ ر ا م ر أ ة كما أ ن ه يجوز له أ ن يمسك أ و ل ا م ر أ ة والذين أ س ل م و ا على أ ك ث ر من أ ر ب ع ن س و ة يقول ابن الجوزي إ ن ه م س ت ة رجال أ س ل م و ا على عشر ن س و ة كل واحد منهم أ س ل م على عشر نسوه ة مسعود بن معتب ومسعود بن عامر ومسعود بن عمر بن مسعود وسفيان وعوث عبد الله وغيلان بن بن بن بن بن ا ل ل والنبي غ ي ل ن بن س م م ة الستة هؤلاء كل واحد ه م أسلم على عشر نسوة على ل عشر ن و ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خيره بين أ ر ب ع من أ و ل ئ ك ا ل ن س و ة العشر هذا إ ذ ا أ س ل م ن ا جميعا أ و كل ك ت ا ب ي ة و أ م ا إ ذ ا أ س ل م على أ ك ث ر من أ ر ب ع ن س و ة و أ س ل م معه منهن أ ر ب ع أ س ل م معه أ ر ب ع ن س و ة و ا ل ب ق ي ة لم يسلمن قال إ ن أ س ل م منهن معه قبل دخول أ و بعده في ا ل ع د ة أ ر ب ع فقط تعين للنكاح واندفع ا ل ن ق ا ح ا ل أ خ ر ي ا ل ت أ خ ر إ س ل ا م ه ن عن إ س ل ا م ه قبل الدخول و ل ت أ خ ر إ س ل ا م ه ن عن إ س ل ا م ه بعد الدخول إ ذ ا كانت ا ل ع د ة قد انقضت هذا إ ذ ا أ س ل م وتحته أ ك ث ر من أ ر ب ع ن س و ة و أ م ا إ ذ ا أ س ل م وتحته من يحرم الجمع بينهن هذه ص و ر ة ث ا ن ي ة ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى أ س ل م وتحته أ ك ث ر من أ ر ب ع ن س و ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ س ل م وتحته من يحرم الجمع بينهن ك ا ل أ م وبنتها كان قد نكح في ا ل ج ا ه ل ي ة بنتا و أ م ه ا قال اذا اسلم وتحته أ م وبنتها سواء ك ا ن ت ا من أ ه ل الكتاب أ و كانتا من المشركات إ ل ا أ ن ه م ا أ س ل م ت ا معا قال لهن احوال إ م ا ان يكون قد دخل بهما واما ان لا يكون قد دخل فان دخل بهما كان قد دخل في كفره بالام وبنتها قال حرمتا ابدا يحرم عليه الامساك على الام كما يحرم عليه ا ل إ م س ا ك على البنت الان ل أ ن وطئ كل و ا ح د ة منهن يحرم الاخرى في شرعنا نكاح الامهات أ م ه ت ي ح ر البنات الدخول ا ل ب أ م يحرم ا ل ب ن ا ت والعقد على البنات يحرم الامهات أ م ه ت بالاثنتين وقد دخل ع ا بالأم دخل ودخل ب ب ن ت ف ح ر م ا الأبد على واذا لم يدخل بواحده منهن كان قد عقد عليهما في الكفر الا انه لم يدخل بهما وبعد ذلك اسلم قَالْ تعينت البنت واندفعت الام لان العقد على, البنت يحرم الأم وليس العقد على الام ما يحرم البنت فالام الان صارت من المحرمات على التابيد والبنت معقود عليها فيمسك البنت يتعين عليه أ ن يمسك البنت و أ ن يفارق ا ل أ خ ر ى وتحرم عليه علي نكاحها الى ا ل أ ب د وكذلك إ ذ ا دخل بالبنت ولم يدخل ب ا ل أ م تعينت البنت وحرمت عليه ا ل أ م إ ل ى ا ل أ ب د واما إ ذ ا دخل ب ا ل أ م وكان قد عقد على البنت قال ف إ ن ه م ا تحرمان عليه أ ب د ا ل أ ن دخوله ب ا ل أ م يؤبد تحريم البنت وعقده على البنت يؤبد تحريم ا ل أ م وبناء على ذلك يجب عليه أ ن يتركهما معا وتحرمان عليه إ ل ى ا ل أ ب د هذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة للمشرك أ و الكافر إ ذ ا أ س ل م ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى أ ن يكون تحته أ ك ث ر من أ ر ب ع نسوه من اللاتي يجوز الجمع بينهن في العدد المقرر شرعا ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يسلم وتحته من يحرم الجمع بينهن ك ا ل أ م وبنتها و أ م ا ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة أ س ل م وتحته أ م ه أ و إ م ا إ ذ ا أ س ل م وتحته أ م ه أ س ل م ت معه قبل الدخول أ و بعده أسلمت م ع أ و أ س ل م ت بعد إ س ل ا م ه في ا ل ع د ة أ و اثم بعد إ س ل ا م ه ا في ا ل ع د ة قال اقر نكاحه لها إ ن حلت له ا ل أ م ه حينئذ مر معنا في الدروس ا ل س ا ب ق ة أ ن الحر لا يجوز له أ ن ي ن ت ح أ م ة إ ل ا بشرط خوف العنب وعدم التمكن من نكاح حره ة وأما إذا كان يتمكن من إذا كان نكاح ح ر ف إ ن ه لا يجوز له أ ن ي ن ت ح ى أ م ه و إ ذ ا كان لا يتمكن من نكاح ا ل ح ر ة ولا يخاف على نفسه العنب أ ي ض ا لا يجوز له أ ن ي ن ت ح ى ا ل أ م ه فنكاح ا ل أ م ة كان مشروطا ف إ ذ ا كان قد تزوج في كفره أ م ة وبعد ذلك أ س ل م و أ س ل م ت معه ا ل أ م ة س و ا ر س ل م ك باسلامه فورا أ و أ س ل م في ا ل ع د ة قال فاذا كان ممن يجوز له النكاح الان نكاح الامى بان كان غير حر او كان حرا معسرا خائفا العناد قال فاننا نقره على هذا النكاح في هذه الحاله لانه لو اراد ان يبتدئه الان لاجدناه له فان يجيزه على ما كان قد ابتداه من باب اولى يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء هذه ق ا ع د ة ف ق ي ة ع ا م ة ف إ ذ ا كنا نجيز له ا ل آ ن أ ن ينكح أ م ة فان نقره على أ م ة كان قد نكحها في كفره من باب أ و ل ى و أ م ا إ ذ ا تخلفت عن إ س ل ا م ه قبل الدخول أ و بعده تنجزت ا ل ف ر ق ة بينهما ك ت ا ب ي ة كانت أ و و ث ن ي ة لماذا ل أ ن ن ا قلنا في الدروس ا ل س ا ب ق ة إ ن الحر لا يجوز له أ ن ينكح أ م ه الا إ ذ ا كانت م س ل م ة و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل أ م ه ك ت ا ب ي ة ف إ ن ه لا يجوز له نكاحها ل أ ن جمعت القستين الكفر والرزق يجوز له أ ن ينكح ح ر ة ك ت ا ب ي ة ولا يجوز له أ ن ينكح ح ر ة وثنيه ة بنسبة وأما أ م ا ل فلا ينكح ا ل أ م ه لا ا ل و ث ن ي ة ولا ا ل ك ت ا ب ي ة ل أ ن ه ا جمعت الختتين ف إ ذ ا أ س ل م ولم تسلم معه ف إ ن ا ل ف ر ق ة تتنجز بينهما سواء كانت ك ت ا ب ي ة أو ك ا ن ت غير ك ت ا ب ي ة هذا إ ذ ا أ س ل م وكان تحته أ م ه و أ م ا إ ذ ا أ س ل م وكان تحته إ م ا ء واسلمن أ س ل م ن معه أ و أ س ل م ا معه أ و أ ن ه ن لم يسلمن معه ففرقن ا بينهما ودخلن ا في ا ل ع د ة إ ل ا أ ن ه ن أ ث ن ا ء ا ل ع د ة أ س ل م ن قال في هذه ا ل ح ا ل ة ماذا يعمل هل يبقي على نكاح العدد من الاماء قال له في هذه ا ل ح ا ل ة يختار و ا ح د ة ويفارق ا ل أ خ ر ي ا ت ل أ ن الحر لا يجوز ان ينكح أ ك ث ر من أ م ة و ا ح د ة يدفع بها عن نفسه العمل ف إ ذ ا كان في كفره قد تزوج أ ك ث ر من أ م س و أ س ل م ا ل آ ن و أ س ل م ن ا معه أ و لحقنه ا في ا ل إ س ل ا م أ ث ن ا ء ا ل ع د ة ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة ما يمسك أ ر ب ع ا كما فعل في الحرائر و إ ن م ا يمسك و ا ح د ة ويترك ا ل أ خ ر ى قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى أو أسلم وتحته أمة أسلمت وتحته معه أ و في ا ل ع د ة أ ق ر النفاح ان حلت له ا ل أ م ه و إ ن تخلفت قبل دخول أ و بعده تنجزت ا ل ف ر ق ة أ و أ س ل م وتحته إ م ا ء و أ س ل م ن ا معه أ و في ا ل ع د ة اختار أ م ه و ا ح د ة فقط إ ن حلت له عند اجتماع إ س ل ا م ه و إ س ل ا م ه ن و إ ل ا اندفع ن ف ا ح الجميع ب أ ن كان لا يجوز له أن يستمتع الآن له ان ل آ بالأمة ما ينكح ج و ز له أ ي ن أ م ة ما تنطبق عليه الشروط ف إ ن ه يندفع عنه ن ف ا ح جميع الاماء اللاتي اسلم وهن تحته و إ ذ ا أ س ل م الصوره الرابعه ة الصورة الصورة الأولى أكثر أسلم من أسلم على الثانية أربع ت ت ح من يحرم جمع بينهن كأم وبنتها الصوره ا ل ص و ر ة ا ل ر ا ب ع ة أ س ل م وتحته ح ر ة و إ م ا ء و ا ل ح ر ة تصلح للاستمتاع و أ س ل م ا ل إ ب ا ء معه او في ا ل ع د ة ل أ ن تخلف إ س ل اسلامهن م ه ن عن إ وقال واضح الحالة الحكم في ي هذه ب ت عن ي ت اسلامه ل للنكاح ح ر تأخر ة وإن ا عن إ س ل ا م ه و إ س ل ا م ا ل إ م ا ء واندفع نتاح ا ل إ م ا ء ل أ ن ه لا يجوز له أ ن يبتدئ نتاح أ م د مع وجود ح ر ة وبناء على ذلك يجب عليه أ ن يفارق سائر ا ل إ م ا ء اللاتي أ س ل م ن ا معه وكان قد نسحهن ي ك ف ر ه هذا إذا أسلمت الحرة معه وأما إذا لم تسلم الحرة معه إذا إذا الحرة وأما الحرة إما أن تكون كتابية أسلمت أن تسلم لم تكون و إ م ا أ ن تكون غير ك ت ا ب ي ة ف إ ن كانت ك ت ا ب ي ة ف ن س س الحكم ل أ ن ه يجوز له أ ن ينكح نصرانيه ونكاح ا ل ن ص ر ا ن ي ة ا ل ح ر ة مقدم على نكاح ا ل أ م ة ولو كانت م س ل م ة ف إ ن ه يمسكها ويفارق ا ل أ خ ر ي ا ت و أ م ا إ ذ ا كانت من ا ل ت ي لا يجوز نكاحهن ب أ ن كانت و ث ن ي ة أ و كانت ش ي و ع ي ة من التي لا كتاب لهن ليست كتاب ولو د ي ة و ا مصرانية التفصيل الذي ذكرنا على أ ص ر ر ت على ك ف ه ا ورجل لو يريد عليها يبقي أن أ س ل م ي ق د م ه ا على إ م الا ه و و أ س ل م ن إ ل انها أ أ ص ر ت على كفرها ولم تلحقوا في العده واماؤه قد ن م قد اسلمنا قال بعد عدتها يختار الإماء أ معه في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يبتدئ نكاح و ا ح د ة منهن ب أ ن كان يخاف على نفسه العنف و م ع ث ر ما يستطيع أن يتزوج حرة الصورة ان ل ص و ر ة الخامسة يتزوج ك كفره و ن في م ا من حره ة وإماء ع ن د عتق جميع ا ل إ م ا ء ا ل ت ي كان قد تزوجهن عنده خمس إ م ا ء تزوجهن في كفره اعتقهن سيدهن فصرنا حرائر صار صار الآن مسلما وإماء وإنما صار مسلما الآن عن عدد من الحرائر قال حكمه في هذه الصورة حرة لم عن عن من يعد في عدد حكمه هذه كحكم الذي أ س ل م على أ ك ث ر من أ ر ب ع ن س و ة ف إ ن ه يختار أ ر ب ع ا منهن ويفارق ا ل أ خ ر ي ا ت ل أ ن ه ن بعشقهن ت ح ق ن بالحرائر وهو متزوج منهن وهو حر فلا يخيرن في م ك ا ح ه وبناء على ذلك يختار أ ر ب ع ا منهن ويفارق ا ل أ خ ر ي ا ت هذه الصور الخمس في إ س ل ا م الكافر أ و المشرك على عدد من النساء كان قد نكحن اثناء أ الكفر نحن ذكرنا أ ن ه إ ذ ا أ س ل م على أ ك ث ر من أ ر ب ع أ و أ س ل م على ث ن ت ي ن لا يجوز جمع بينهما أ و أ س ل م على أ ك ث ر من أ ر ب ع إ م ا قلن ا يختار كيف يكون الاختيار كيف يكون الاختيار قولا للتي يريد اختيارها يقولا اخترتك ص ي غ ة من الصيغ التي تبقي على المرأة معه أو أو أو أو أو التي على تبقي معك أ وهناك أقررت نكاحك ذلك م ل ل التي تدل على ل ف ف ا اختيارها ا ا ظ و إ ن امر وهذا فيه لا إشكال فيه قال وهناك أ يكون به الامساك والاختيار قال وهو أ ن يقول لها ف ل ق ت ق ل أ ن الطلاق لا يكون إ ل ا ل ا م ر أ ة ل ز و ج ة كونه قال لها طلقتك ك أ ن ه قال لها اخترتك وبناء ع د ذلك طلقتك و ب على ذلك يعتبر تطبيقه ل ل م ر أ ة اختيارا لها فتدخل في ا ل ع د ة وتكون ز و ج ة والطلاق اختيار و أ م ا الظهار و ا ل إ ي ل ا ء قلنا له اختر ف ا ل ت ك ى ف الاختيار قال ل و ا ح د ة من ن ت ا ئ ه في الكفر قال لها أ ن ت علي كظهر أ م ي أ و قال والله لا أ ط أ ؤ ك قال منها إ ل ا ء قال هل نعتبر الظهار و ا ل إ ل ا ء ك ا ل ط ل ا ويكون اختيارا لهذه ا ل ز و ج ة التي ظاهر منها أ و قال لا قال ل أ ن الالاء إلاء حلف على عدم القربان وهذا يكون ب ا ل ن س ب ة ل ل ز و ج ة و ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ج ن ب ي ه ما يدل على أ ن اختار هذه ا ل م ر أ ة قال واما أ الظهار ف إ ن ه ب ا ل أ ج ن ب ي ا ت أليق بهن ب اليق ن ن س ب ب ة ل ل أ ج ا ت أ ل ي بهن من النساء وبناء على ذلك لا تكون ك ل م ة الظهار ولا ك ل م ة ا ل إ ل ا اختيارا ل ل م ر أ ة ف إ ذ ا قال لها طلقتك يكون تطليقه اختيارا لها و أ م ا إ ذ ا ظاهر منها أ و اله ف إ ن الظهار أ و ا ل إ ل ا ء لا يدل يكون الاختيار خ ت ي ا ا ر م ر و ل ا لا ي ص ح تعليقه لا ي ج و ز له أ ن ي ق و ل لها إ ن دخلت ا ل د فقد ا ا ر خ ت ر ت ف ي ه ا ل ا خ ت ي ا ر يجب ي أن ك والاختيار ن بدون وبدون تعليق تأقيل ف يصح ت ع ي ق و لا ت ع ل يجوز ق له ان ل ل ط ا ق أ يقول لها ان دخلت الدار فقد اخترتك ل أ ن هذا ا ل أ م ر على الفور فلا يجوز فيه تعليق ولا يجوز فيه ت أ ق ي د لا الاختيار يجوز تعليقه ولا الفسخ يجوز تعليقه لنفرض أ ن رجلا أ ر ا د أ ن يختار دخل في ا ل إ س ل ا م وخيره القاضي بين أ ر ب ع من نسائه العشر فقال مبدئيا اختار خمس ن س و ة خمس ما يريدهن قد مل منهن وامسك خمسا ويجب عليه ان يختار أ ر ب ع ا من الخمس قال ولو حصل الاختيار في خمس إ ن د ف ع من زاد قطعا الخمس ا ل أ خ ر ي ا ت اندفع نكاحهن وفي هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه أ ن يعين و ا ح د ة أ خ ر ى يندفع نكاحها أ و أ ن يعين أ ر ب ع ا يريد أ ن ي ب ق ي عليهن فتندفع ا ل خ ا م س ة قال ولو حصل الاختيار في خمس اندفع من زاد وعليه التعيين الى ان يعين تجب عليه النفقه من ن س و ة الخمس يجب عليه أ ن ينفق على الخمس حتى يختار ف إ ذ ا لم يختر ا و ا ح د ة منهن قال عين خ م س ة ولم يختر ا أ ر ب ع ا أ و لم يعين و ا ح د ة ليفسخ النكاح معها قال ف إ ن ترك الاختيار أ ج ب ر ه الحاكم يحبسه حتى ي خ ت ا ر ف إ ن ترك الاختيار حبس وهذا لا اشكال فيه ل أ ن ه سيختار ولكن افرض أ ن ه مات في هذه ا ل ح ا ل ة اختار خمسا يريد أ ن يختار منهن أ ر ب ع ا إ ل ا أ ن ا ل م ن ي ة ع ا ج ل ت ه قبل أن ي خ ت ان ر أربع أو أ قبل أن يعين و ا ح د ة من الخمس ليفتخر النكاح معها ماذا يجب على النساء في هذه ا ل ح ا ل ة الخمس كل و ا ح د ة منهن يحتمل أ ن تكون ز و ج ة ل أ ن ه لو كان حيا لكان من المحتمل أ ن يعينها قال اما ل ل ب د يدخل أن في ا ل قال أما ب ن س ب ة للحامل فتنقضي عدتها في و ض ع الحمس و أ م ا التي لم يدخل بها أ و كانت من اللواتي يعتددن ب ا ل أ ش ه ر ل أ ن كانت ص غ ي ر ة أ و ي ا ئ س ة من المحيط تعتد ب ا ل أ ش ه ر قال ف إ ذ ا كانت ذات أشهر و ذ اشهر ت أ وغير مدخول بها, ذات والتي لم يدخل بها فانها تعتد اربعه اشهر و ع ش ر ة أ ي ا م و أ م ا إ ذ ا كانت ذات أ ق ر ا ء تحيد ما هي عدتها قال ت أ خ ذ ب ا ل أ ك ث ر إ ذ ا كانت أ ق ر ا ؤ ه ا الثلاثه اكثر من أ ر ب ع ه اشهر وعشره ايام فانها تعتد ب ا ل أ ق ر ا ء و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل أ ق ر ا ء أ ق ل من أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة أ ي ا م ف إ ن ه ا تعتد أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة أ ي ايام م ط ب و ل ت ك كيف يقتسمن ا ل ت ل ك ه فيما بينهن قال يوقف نصيب زوجاته جميعا لأن الربع ولد له أولاد فيأخذنا الثمن لم أولاد فيأخذنا الربع الربع أو الثمن الزوجة أن أن فيأخذنا فيأخذنا أو يكون من يكون من كان عنده كان يكن عنده نصيب إما إما إذا إذا إذا ذوات ذوات و و و او الزوجات اذا كان الرجل عنده زوجة واحدة الرجل كان عنده ف ت أ خ ذ ا ل ر ب ع او ل ث م ن واذا كلا ا اربع زوجات ايضا ن عنده يأخذها اما ر ب ع و الحالين ث م ن قال ا فعلى كل ل يوقف نصيب الجميع حتى يصطلحن ا فيما بينهن في ت و ز ي ع ا ل ت ل ك ة اربعا منهن الربع قطعا و ا ل خ ا م س ة ليست م ع ي ن ة وكل واحده م ن ه م يحتمل ان تكون ز و ج ة قال وبناء على ذلك يوقف نصيب الزوجات إ ل ى ان ي ص ا ل ز زوجها و أو والعياذ أو ج ة إذا ارتدت بالله أسلمت أ تخلف مع ح د ه م ا ع ن الآخر في حالة الإسلام أو الردة قال إذا أسلما في م أو ع ا أسلم الرجل واما ل ر أ ة م ع اذا س ت ت يتغير م جميع لم وأما ر الرجل النفقة الزوجة أنواع النفقة لم يتغير في وضعها على على ينفق في يجب شيء إ أ س ل م هو و أ ص ر ت هي على الكفر وكانت غير ك ت ا ب ي ة ل أ ن ا ل ك ت ا ب ي ة يجوز له وتجب عليه نفقتها ولا يلزمها الاسلام إ س ل م ما يلزمها ا ل إ يعني باستمرار النفاح و إ ن كان يجب عليها أ ن تسلم ت ل ب ي ة ل أ م ر الله أ م ا من أ ج ل استمرار النكاح ما يجب عليها فهذه تستمر نفقتها و أ م ا إ ذ ا كانت غير ك ت ا ب ي ة من ا ل ت ي لا يستمر نكاحها ب إ س ل ا م ه ف إ ذ ا أ س ل م هو و أ ص ر ت هي على الكفر حتى انقضت العده ة قضت ع د ولم تدخل في ا ل إ س ل ا م قال فلا نفقه لها ولا شيء من ب ق ي ة المؤن ل إ ث ا ء ت ه ا بتخلفها عن ا ل إ س ل ا م فهي ك ا ل ن ا ش ز ة يعني هذا في أ ح س ن احتمالاتها واحوالها أ ح و ل والناشزة لا ه ا ت ت س ق النفقة ك ك ذ هذه ل ل تستحق ا ن أثناء أثناء انقطعت ف ف ق وقضت ق ة العدة العدة العدة هذا هو معه إذا إذا وأما لم تسلم أثناء العدة العدة وأما إذا أسلمت أثناء العدة أسلم هو لم تسلم معه إ ل ا أ ن ه ا أ ث ن ا ء ا ل ع د ة أ س ل م ت قال تجب لها ا ل ن ف ق ة من س ا ع ة إ س ل ا م ه ا و أ م ا ا ل أ ي ا م التي مضت من عدتها ف إ ن ه ا لا تجب لها ن ف ق ة على زوجها ل أ ن ه ا هي التي أ س ا ء ت بتخلفها عن ا ل إ س ل ا م إ ذ ا أ س ل م ت في ا ل ع د ة لم تستحق ل م د ة التخلف شيئا في المذهب الجديد عند ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه ولو اسلمت هي اولا ا ل آ ن ا ل ص و ر ة بالعكس اسلمت هي اولا فاسلم هو في العده هي عندما اسلمت سواء كان هو كتابيا ً أ م وثنيا لا يجوز لها نفاحه فيفرق بينهما فورا ً ولكنها تدخل في ا ل ع د ة ف إ ذ ا اسلم اثناء العده رجعت اليه و إ ذ ا لم يسلم اثناء عدتها تبينا فرقتها له من س ا ع ة ا ل إ س ل ا م ولو أ س ل م ت أ و ل ا ف أ س ل م هو في ا ل ع د ة أ و أ ص ر إ ل ى انقضاء العده ة ما أسلم ا العدة قال ي ة منقضة فلها ن ف ق ة ا ل ع د ة على الصحيح في كلا الحالين ل اما نفقة العدة أ في ا ل أ و ل ى إ ذ ا أ س ل م ت وتبعها ف ل أ ن ه ا أ د ت فرضا مضيقا عليها, يجب عليها تسلم فورا وليس لها أ ن تنتظر رضا زوجها لتسلم معه دعاها الله إ ل ى ا ل إ س ل ا م فاسلمت هذا واجب مضيق وليس واجبا موتعا, موتعا ل مثل الواجب فوري مضيق ما يجب لها ك ن هنا ما فوري يجب مضيق ق فيه ففي هذه الحالة هو بتخلفه لا يجوز لها أ ن تنتظره فاسلمت فيجب لها ا ل ن ف ق ة أ د ت فرضا مضيقا عليها فلا يمنع ا ل ن ف ق ة كصوم رمضان لو صامت ا ل م ر أ ة رمضان وكان زوجها مفطرا وطالبها ب ا ل إ ف ط ا ر ف إ ن ه ا لا تفطر ولا تستجيب لطلبه ل أ ن ه واجب مضيق ما يجوز لها أ ن تؤخره فتجب لها ا ل ن ف ق ة مع صيامها وعدم تمكينها له من نفسها ل أ ن الله أ و ج ب عليها الصيام في هذه الحاله ة وكذلك ن حسيني بينه، تمكينه من نفسها لأن الله سبحانه حرم عليها أن تمنى، نفسها في هذه الحالة إسلامها فهي ليست مقصرة وإنما الثانية، انقضت ا الله الإسلامت الله عليها الحالة إسلامها المُقصر. فتجب عليهم فقط في الحالة وأما في الحالة الثانية إذا عدةها draggingها أوجب وكُرِّق وjسande هو ولم وف فتجب بهذه لم ليست عليهم يدخل هذه فهي حرَّم في في مُقصرة. فقط ف ل ي س ي ج ب لها نفقه اثناء ا ل ع د ة ل أ ن ه كان ب إ م ك ا ن ه أحسن ا ط ل ع ت ربها وكان قادرا على تقرير النكاح ب أ ن يسلم ويبقى النكاح قائما بينه وبينها ه كونه بينه وبينها هذا ا حالة العدة وانقض النكاح بينه وبينها لا إجاب النفق في أثناء فترة العدة التي كانت يمنع من لم معتدة يرئس في في ي فترة ف حتى يتمكن من مراجعتها لو شاء أ و من ا ل إ ب ق ا ء على النكاح بينه وبينها لو شاء وبناء على ذلك صارت كالمراه ج ع الرجعيه زوجها و رجعت إ ا انقضى النكاح وبينها بينه وأثناء ف ت ة العدة ا ل ر ة للمرأة المرأة يجب للمرأة على الرجل ج على ل وأما اركدت ا إن فلا نفقه لها في فتره ردتها و إ ن أ س ل م ت في العده, ارتدت دخلت في العدة فلا فان ارتدت جخلت العدة في ف ق ه اسلمت فإن أ في ا ل ع د ة قال ف إ ن ه ا أ ي ض ا ت أ خ ذ ا ل ن ف ق ة بعد ا ل إ س ل ا م ولكنها ما تطالب بالنفقه في ا ل ف ت ر ة التي كانت قد ارتدت بها ل أ ن ه ا ك ن ا ف د ه و أ م ا إ ن ارتد الزوج فلها ن ف ق ة ا ل ع د ة ل أ ن المانع من جهته وليس من جهتها هو الذي ارتد وبناء على ذلك هي لم تعمل شيئا فتجب ا ل ن ف ق ة لها على زوجها محمد وصحبه وعلى آله